ترؤنها عين اللّيّاتين، ثم لا تسألن يومئذ عن العين. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أن عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد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 على ما قضيت ولكن الشكر على ما انعمت به واوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن ما مَا تَهَوَّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا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 ولا إلى النار مصيرنا اجعل الفردوس الأعلى هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو إنك عفو إنك عفو كريم عفو كريم معفون كريم أحب العفو وعفواً عنا، أحب العفو وعفواً عنا، اللهم عفواً عنا، اللهم عفواً عنا، اللهم رحمنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اعترق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا، وأزواجنا وأبنائنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز لك موسیقی اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين صب عليهم في قبورهم من رحماتك صبا صبا اللهم امنهم في قبورهم اللهم أمنهم في قبورهم ومد لهم كأبصمد أبصارهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنتكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من أهل الجنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين